انا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا انا العبد الذي كسب ثنوبا وصدته الأمان أن يتوبا انا الع... ضحى العزيزنا قد الصلات يلقان